التسجيل السادس عشر. استمع إلى النص الآتي ثم قرأه. يقول الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا؟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 ويفرحون بنزول القرآن ويزدادون إيماناً وسيفرحون بدخول الجنة أما المنافقون فيعلنون الإسلام ويخفون الكفر ويقضون حياتهم في الفسوق والعصيان ويموتون كافرين أما المشركون الذين يجعلون مع الله إلهاً آخرة فهم كالمنافقين يقضون حياتهم في الفسوق والعصيان